الف لام ميم الف لام ميم سبق الكلام على نظائرها في بدايه سوره البقره احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أظن الناس أنهم بقولهم آمنا بالله يتركون دون اختبار يبين حقيقة ما قالوا هل هم مؤمنون حقا؟ ليس الأمر كما ظنوا ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولقد اختبرنا الذين كانوا قبلهم فلا يعلمن الله علم ظهور ويكشف لكم صدق الصادقين في إيمانهم وكذب الكاذبين فيه أم حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون بل أظن الذين يعملون المعاصي من الشرك وغيره أن يعجزون وينجو من عقابنا قبح حكمهم الذي يحكمون به فهم لا يعجزون الله ولا ينجون من عقابه إما ماتوا على كفرهم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم من كان يأمل لقاء الله يوم القيامة ليثيبه فليعلم أن الأجل الذي ضربه الله لذلك لآت قريبا وهو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين ومن جاهد نفسه بحملها على الطاعه والبعد عن المعصيه وجاهد في سبيل الله فانما يجاهد لنفسه لان نفع ذلك عائد اليها والله غني عن المخلوقات كلها فلا تزيده طاعتهم ولا تنقصه معصيتهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم, ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون والذين آمنوا وصبروا على امتحاننا لهم وعملوا الأعمال الصالحات لنمحون ذنوبهم بما عملوه من الأعمال الصالحة ولنثيبنهم في الآخرة أحسن الذي كانوا يعملون في الدنيا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا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 لتشرك بما ليس لك بإشراكه علم كما وقع لسعد بن أبي وقاس رضي الله عنه من أمه فلا تطعهما في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلي وحدي رجوعكم يوم القيامة فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا وأجازيكم عليه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لندخلنهم يوم القيامة في الصالحين فنحشرهم معهم ونثيبهم ثوابهم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 أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا آذاه الكفار على إيمانه جعل عذابهم له كعذاب الله فارتد عن الإيمان موافقة للكفار ولئن حصل نصر من ربك لك أيها الرسول ليقولا إنا كنا معكم أيها المؤمنون على الإيمان أوليس الله بأعلم بما في صدور الناس؟ لا يخفى عليه ما فيها من الكفر والإيمان فكيف ينبئون الله بما في قلوبهم وهو أعلم بما فيها منهم؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله الذين آمنوا به حقا وليعلمن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وقال الذين كفروا للذين آمنوا بالله وحده اتبعوا ديننا وما نحن عليه ونحمل نحن عنكم ذنوبكم فنجازى عليها دونكم وليسوا بحاملين شيئا من ذنوبهم وإنهم لكاذبون في قولهم هذا ولما كان نفي حملهم لخطايا غيرهم قد يفهم منه أن الكفار الداعين إلى ضلالتهم لا يأثمون اسما زائدا بسبب ذلك رفع ذلك الايهامه بقوله ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون ولا يحملن هؤلاء المشركون الداعون الى باطلهم ذنوبهم التي اقترفوها وليحملن ذنوب من اتبع دعوتهم دون أن ينقص من ذنوب التابعين لهم شيء وليسألن يوم القيامة عما كانوا يختلقونه في الدنيا من الأباطيل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ولقد بعثنا نوحا رسولا إلى قومه فمكث فيهم مدة تسعمائة وخمسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه واستمروا على كفرهم فأخذهم الطوفان وهم ظالمون بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله فهلكوا بالغرب فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين فانقذنا نوحا ومن معه من المؤمنين في السفينه من الهلاك بالغرق وجعلنا السفينه عبره للناس يعتبرون بها وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون واذكر أيها الرسول قصة إبراهيم حين قال لقومه اعبدوا الله وحده واتقوا عقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ذلكم المامور به خير لكم إن كنتم تعلمون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 إليه ترجعون إنما تعبدون أيها المشركون اصناما لا تنفع ولا تضر وتختلقون الكذب حين تزعمون استحقاقها للعبادة إن الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم رزقا فيرزقوكم فاطلبوا عند الله الرزق فهو الرزاق واعبدوه وحده واشكروا له ما أنعم به عليكم من الرزق إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء لا إلى أصنامكم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين وإن تكذبوا أيها المشركون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبت أمم من قبلكم كقوم نوح وعاد وثمود وما على الرسول إلا البلاغ الواضح وقد بلغكم ما أمره ربه بتبليغه إليكم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير أولم يرى هؤلاء المكذبون كيف يخلق الله الخلق ابتداء ثم يعيده بعد فنائه إن ذلك على الله سهل فهو قادر لا يعجزه شيء قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين بالبعث سيروا في الأرض فتأملوا كيف بدأ الله الخلق ثم الله يحيي الناس بعد موتهم الحياة الثانية للبعث والحساب إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء فلا يعجز عن بعث الناس كما لم يعجز عن خلقهم أولا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون يعذب من يشاء من خلقه بعدله ويرحم من يشاء من خلقه بفضله وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب حين يبعثكم من قبوركم أحياء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ولستم بفائتين ربكم ولا منفلتين من عقابه في الأرض ولا في السماء وليس لكم من دون الله ولي يتولى أمركم وليس لكم من دون الله نصير يرفع عنكم عذابه والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله سبحانه وبلقائه يوم القيامة أولئك قنطوا من رحمتي فلن يدخلوا الجنة أبدا لكفرهم وأولئك لهم عذاب موجع ينتظرهم في الآخرة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فما كان جواب قوم إبراهيم له بعدما أمرهم به من عبادة الله وحده وترك عبادة غيره من الأوثان إلا أن قالوا اقتلوه أو ارموه في النار انتصارا لآلهتكم فسلمه الله من النار إن في تسليمه من النار بعد رميه فيها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 إنما اتخذتم اصناما الهه تعبدونها للتعارف والتواد على عبادتها في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة ينقطع ذلك التواد بينكم فيتبرأ بعضكم من بعض عند معاينة العذاب ويلعن بعضكم بعضا ومقركم الذي تأوون إليه النار وليس لكم من ناصرين يمنعونكم من عذاب الله لا من أصنامكم التي كنتم تعبدونها من دون الله ولا من غيرها فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فآمن له لوط عليه السلام وقال إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي إلى أرض الشام المباركة إنه هو العزيز الذي لا يغالب ولا يذل من هاجر إليه الحكيم في تقديره وتدبيره ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب وآتيناه أجرا وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وأعطينا إبراهيم إسحاق وابنه يعقوب وصيرنا في أولاده النبوة والكتب المنزلة من عند الله وأعطيناه ثواب صبره على الحق في الدنيا بصلاح الأولاد والثناء الحسن وإنه في الآخرة ليجزى جزاء الصالحين لا ينقص ما أعطي في الدنيا ما أعد له من الجزاء الكريم في الآخرة ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين واذكر أيها الرسول لوطا حين قال لقومه إنكم لتاتون الذنب القبيح ما سبقكم الى الاتيان به احد من العالمين قبلكم فانتم اول من ابتدع هذا الذنب الذي تاباه الفطر السليمه ائنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين أئنكم لتأتون الذكران في أدبارهم لقضاء شهوتكم وتقطعون الطريق على المسافرين فلا يمرون بكم خشية ما ترتكبونه من الفاحشة وتأتون في مجالسكم الأفعال المنكرة كالعري وإيذاء من يمر بكم بالقول والفعل فما كان جواب قومه له بعد نهيه لهم عن فعل المنكرات إلا أن قالوا له ائتنا بعذاب الله الذي تهددنا به إن كنت صادقا فيما تدعيه قال رب انصرني على القوم المفسدين قال لوط عليه السلام داعيا ربه بعد تعنت قومه وطلبهم إنزال العذاب عليهم استخفافا به رب انصرني على القوم المفسدين في الأرض بما ينشرونه من الكفر والمعاصي المستقبحه ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ولما جاءت الملائكة الذين بعثناهم يبشرون إبراهيم بإسحاق ومن بعده ابنه يعقوب قالوا له إنا مهلك أهل قرية سدوم قرية قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين بما يقومون به من فعل الفاحشة قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغادرين قال إبراهيم عليه السلام للملائكة إن في هذه القرية التي تريدون إهلاك أهلها لوطا وليس هو من الظالمين قالت الملائكة نحن أعلم بمن فيها لننقذنه وأهله من الهلاك المنزل على أهل القرية إلا امراته كانت من الباقين الهالكين فسنهلكها معهم ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ولما أتت الملائكة الذين بعثناهم لإهلاك قوم لوط لوطا ساءه وأحزنه مجيئهم خوفا عليهم من خبث قومه فقد جاءته الملائكة في شكل رجال وقومه يأتون الرجال شهوة من دون النساء وقال له الملائكة لا تخف فلن يصل إليك قومك بسوء ولا تحزن على ما أخبرناك من إهلاكهم انا منقذوك وأهلك من الهلاك إلا امرأتك كانت من الباقين الهالكين فسنهلكها معهم إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون إنا منزلون على أهل هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث عذابا من السماء وهو حجارة من سجيل عقابا لهم على خروجهم عن طاعة الله بما يرتكبون من الفاحشة القبيحة وهي إتيان الرجال شهوة دون النساء ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولقد تركنا من هذه القرية التي أهلكناها آية واضحة لقوم يعقلون لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين وأرسلنا إلى مدين أخاهم في النسب شعيبا عليه السلام فقال يا قوم اعبدوا الله وحده وارجوا بعبادتكم إياه الجزاء في اليوم الآخر ولا تفسدوا في الأرض بفعل المعاصي ونشرها فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فكذبه قومه فأصابتهم الزلزلة فأصبحوا في دارهم ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب لا حراك بهم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وأهلكنا كذلك عادا قوم هود وثمود قوم صالح وقد تبين لكم يا أهل مكة من مساكنهم بالحجر والشحر من حضرموت ما يدلكم على إهلاكهم فمساكنهم الخاوية شاهدة على ذلك وحسن لهم الشيطان أعمالهم التي كانوا عليها من الكفر وغيره من المعاصي فصرفهم عن الطريق المستقيم وكانوا ذوي إبصار بالحق والضلال والرشد والغي بما علمتهم رسلهم لكن اختاروا اتباع الهوى على اتباع الهدى وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وأهلكنا قارون لما بغى على قوم موسى بالخسف به وبداره وأهلكنا فرعون ووزيره هامان بالغرق في البحر ولقد جاءهم موسى بالآيات الواضحات الدالة على صدقه فاستكبروا في أرض مصر عن الإيمان به وما كانوا ليسلموا من عذابنا بفوتهم لنا فكلن أخذنا بذنبه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 وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأخذنا كل من المذكورين سابقا بعذابنا المهلك فمنهم قوم لوط الذين أرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود ومنهم قوم صالح وقوم شعيب الذين أخذتهم الصيحة ومنهم قارون الذي خسفنا به وبداره الأرض ومنهم قوم نوح وفرعون وهامان الذين أهلكناهم بالغرق وما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير ذنب ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بارتكاب المعاصي فاستحقوا العذاب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 مثل المشركين الذين اتخذوا من دون الله أصناماً يعبدونهم رجاء نفعهم أو شفاعتهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً يحميها من الاعتداء عليها وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت فهو لا يدفع عنها عدوا وكذلك أصنامهم لا تنفع ولا تضر ولا تشفع لو كان المشركون يعلمون ذلك لمَ اتَّخَذُوا أَصْنَامًا يَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ الله. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يدعون مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ إِنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْلَمُ مَا يَعْبُدُونَهُ مِنْ دونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك وهو العزيز الذي لا يغالب الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وهذه الأمثال نضربها للناس لتوقظهم وتبصرهم بالحق وتهديهم إليه وما يدركها على الوجه المطلوب إلا العالمون بشرع الله وحكمه خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين خلق الله سبحانه وتعالى السماوات وخلق الأرض بالحق ولم يخلقها بالباطل ولم يخلقها عبثا إن في ذلك الخلق لدلالة واضحة على قدرة الله للمؤمنين لأنهم هم الذين يستدلون بخلق الله على الخالق سبحانه وأما الكافرون فإنهم يمرون على الآيات في الآفاق والأنفس دون أن تلفت انتباههم إلى عظمة الخالق وقدرته سبحانه أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اقرأ أيها الرسول على الناس ما أوحى به الله إليك من القرآن وأتي بالصلاة على أكمل وجه إن الصلاة المؤدات بصفتها الكاملة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات لما تحدثه من نور في القلوب يمنع من اقتراف المعاصي ويرشد إلى عمل الصالحات ولذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء والله يعلم ما تصنعون لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر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 ومن هؤلاء المشركين من يؤمن به وما يكفر بآياتنا إلا الكافرون الذين دأبهم الكفر والجحود للحق مع ظهوره وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون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 وانما انا نذير لكم من عقاب الله واضح النذاره اولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون اولم يكفي هؤلاء المقترحين للايات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 كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ولا يمنعكم من الهجرة خوف الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا وحدنا ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء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 لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجازيكم عليه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانا يؤفكون ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات؟ ومن خلق الأرض ومن سخر الشمس والقمر وهما يتعاقبان ليقول خلقهن الله فكيف يصرفون عن الإيمان بالله وحده ويعبدون من دونه آلهة لا تنفع ولا تضر الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له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 إذ لو كانوا يعقلون لما أشركوا مع الله أصناما لا تنفع ولا تضر وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا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 ليكفروا بما اعطيناهم من النعم وليتمتعوا بما اعطوا من زهره الحياه الدنيا فسوف يعلمون عاقبتهم السيئه عندما يموتون اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افَبِالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون اولم يرى هؤلاء الجاحدون لنعمة الله عليهم حين نجاهم الله من الغرق نعمة اخرى هي ان جعلنا لهم حرما يامنون فيه على دمائهم واموالهم على حين ان غيرهم تشن عليهم الغارات فيقتلون ويؤسرون وتسبى نسائهم وذراريهم وتنهب أموالهم بالباطل من آلهتهم المزعومة يؤمنون وبنعمة الله عليهم يكفرون فلا يشكروها لله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بأن نسب إليه شريكا أو كذب بالحق الذي جاء به رسوله لا شك أن في جهنم مسكنا للكافرين ولأمثالهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ الله لمع المحسنين والذين جاهدوا أَنفُسَهُمْ ابتغاء مرضاتنا لنوفقنهم لِإِصَابَةِ الطريق المستقيم وَإِنَّ الله مع المحسنين بالعون والنصر وَالْهِدَايَةِ